بينهما فجوه هائله لا يسدها شيء انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معاني القران يا رب مش قادر قل بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم هو بيشاور عليه بايديه انما ايده لا يمكن هطوله ابدا يا جماعه الدين ده جنه السجود جنه القيام جنه احد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر باربعه ساعات يقول يا خساره يا دي الحسره ما عادش غير اربع من كتر حبه في القيام من كتر احد السلف كان بيقول اللهم اذن لي ان اقوم الليله في قبري من كتر جمال اوعوا تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه الدين ده جنات الصيام جنه والقيام جنه والصلاه جنه والتوبه جنه احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهرة وخلاص ما عادش قادر متعذب مش قادر عايز يتصل بواحد صاحبنا قال له انا عايز اتوب عايز ارجع صاحب ما يتشغل عنه سابه مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جايب يكر عليا ووشه متغرق دموع وعينيه سايله دموع وعامل لي بايده كده اهوت طب مش طالع ما ولقيته هجم عليا بيقول لي ما تسيبنيش انا عايز اتوب لربنا انا عايز ارجع لربنا خده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 في الاخره في الاخره الجنه يا شباب الجنه دي جميله قوي انا مش عارف ازاي الشباب ما بيموتش نفسه ازاي يا جماعه انت تخيل لو انا جبت لك النهارده تعالى حبيبي انا عازبك النهارده على كافيار في الهيلتون بكره بقى انا هعشيك على الساحل الشمالي حفله تشاوي بعده هروح الفير سيزونز اعزملك على شويات مشويات حاجه ما حصلتش بعده تعالى الميريديان بقى هناكل بحريات ما هنشمع يا سيدي بعده تعالى بقى اما افرجك على تركيا بعده لا تعالى فلوريدا بقى في جزيره في المحيط الهادي هنتفسح بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجه تخيل المزارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليه امال المزارات الجميلة في جنن ارضها سمواته الارض والنهارده بقى الحياه الاجتماعيه النهارده مع مراتك في يا اختي كده في نهر الكاوي في ارباع تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله بكره تزور النبي ومصعب وعمار وسلمان بعده في قاعده مع سيدنا موسى سيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا بعده في واحد راح مع امراته جنات عدن يرجع ادي هناك الموضوع عجبه هناك جدا فانت هتطلع انت واصحابك تروحوا تزوروه رحله اخويه حياه كلها ينتظركم ايام رائعه تضيعوها ليه يا جماعه الكلام اللي بيقوله ده مش للكل الا ان يشاء الله الكلام ده للي هيركب في سفينه الالتزام الكلام ده له ثمن ادفعي ثمنه ادفع ثمنه ثمن انك تعيش لربنا ثمن انك تقول عاوزك يا رب ثمن انك انت تقبل على الله فربنا اقبل ولا تخف ما تخافش خف ولا تخف موسى العصايه البحر كان خايف انه كويي سر فتح حياته باذن الله اوعى تخاف من الالتزام اوعى تخاف من الالتزام يا جماعه الشباب المحروم ايه الشباب الغلبان ايه الشباب اللي ربنا حرمه اسالي نفسك ليه ربنا حرمك ليه حرمك من القيام قال له هو انا عشان ما بقومش ده حرمان ايوه حرمان ليه حرمك من حبه ليه حرمك من اليقين بيه ليه حرمك من لذت ذكره ليه حرمك من الدعوه الى الله كنا مره منظر ما من انساهوش واحنا بنكلم شباب فشب من الشباب كان قاعد يرقص قدامها ومال الشارع رقص في ما فيش بعد كده كلمنا كلمهين عن ربنا قال انا كنت من يومين بس بحاول انتحار كل ده وهم وخداع وسراب زي السويد اعلى دخل في العالم اعلى نسبه انتحار في العالم الكلمه دي ربنا قالها الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي طب انا انا هو الدين مش حياه خنيقه بالمصطلح الشباب بيقول لك مش حياه خريقة.